الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمع اليوم السؤال تاسع والثلاثون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جاء في السؤال يقول محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله فهل هذا التفسير صحيح فأجاب الشيخ زاء الله خيرا بكلام كاف وواف في تفسير كلمة التوحيد ومعنى كلمة لا إله إلا الله قال بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأدلة على ذلك وأنه صحيح في معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله فلا يقال لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله بل يقال لا معبود بحق إلا الله لأن ربنا تبارك وتعالى عندما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش كان أعظم شركهم هو الشرك العبادة يعبدون غير الله معه فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليغرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى يؤكد لنا ذلك ما قاله أبو سفيان لهرقل عندما سأله إلى ما يدعوكم قال يدعون إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونترك ما يقول آباؤنا وكذلك يبينه أيضا ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما سأله عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحم ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله انتبه هنا قال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن, وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهان عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقضف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد أمور قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا إلى آخره إلى أن قال أو نكمل أفضل لأن لها شاهد أيضا قال فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنون عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من, عب... من عبادة الله يعني يردون من عبادة الله إلى عبادة الأوثان إلى آخر ما قال هذه نصوص واضحة وصريحة والنصوص كثيرة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وأول ما جاءهم كما جاء في الحديث قال قلوا لا إله إلا الله تفلحوا كان جهاب قريش أن قالت أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هذه نصوص واضحة في تفسير معنى كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم التي أرسل الله تبارك وتعالى بها نبيه إذا فمعنى الكلمة لا معبود بحق إلا الله ولا يقال لا معبود إلا الله لأن المعبودات كثيرة لكن من المعبودات ما عبد بحق وهو الله سبحانه وتعالى ومن المعبودات ما عبد بباطل مثل الأصنام والأولياء وغير ذلك هذه كلها باطلة هذا تفسير كلمة التوحيد وتفسيرها بشكل كامل وبالتفصيل ترجعون إلى كتاب التوحيد كتاب نفيس عظيم جزا الله من ألفه خيرا وهو في ميزان حسناته إن شاء الله الشيخ محمد عبد الوهاب ما جاب بشيء من عنده كله قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح رضي الله عنه والشيخ محمد عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد لو جاء بشيء جديد لا تركنا ما عندنا أحد معظم نحن بحيث يكون كلامه معصوما عن الخطأ لا يترك أبدا أبدا ما عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط غير ذلك إذا نعرض كلامه على الكتاب والسنة ومنهج الصلف الصالح ما أصاب فيه أخذنا به وما أخطأ فيه رددناه بس هذه طريقتنا مع محمد بن عبد الوهاب مع ابن تيمية مع ابن باز مع عثيمين غيرهم ما في عندنا فرق كلهم علماء وظيفة العالم أن يدلك على ما جاء الله سبحانه وتعالى على ما أتانا الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه ما هذه وظيفة العلماء؟ أن يوصلوا إليك هذا العلم ويسهلوه عليك ويفهموك هذا العلم بس أما هو ليس بمعصوم يخطئ بشر كلهم بشر فنرجع إلى الأصول ونعرض الكلام على تلك الأصول ما وافق أخذناه وما خالف تركناه فتفصيف كلمة التوحيد تجدونه في كتاب التوحيد طيب لماذا ذكرت هذه المسألة هنا للشطر الثاني لا حاكم إلا الله هل حقا لا حاكم إلا الله نعم إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم من زل الله فوليكهم الكفر كلمات حق لكن إن الأمر كما قال علي بن بي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل ما الذي يريدونه من ذلك؟ لماذا ركز الخوارج القطبيون محمد قطب هذا رأس لهم رب لو رأسهم في السعودية وهناك فرخ ومن فروخه سلمان العودة وسفر الحوالي وأشباحهم سلم سفر الحوالي تلميذه وقد حمل عنه هذا الفكر في كل خوارج هؤلاء الخوارج حرصوا كل الحرص على أن يزيدوا قسما رابعا في أقسام التوحيد أقسام التوحيد معروف عند أهل السنة وعند علماء السنة ثلاث توحيد ربوبية توحيد الولوهية توحيد أسماء وصفاته والحاكمية بعضهم يدخلها في الربوبية والبعض يدخلها في توحيد الولوهية فما في إشكال لكن حرص القطبيون على أن يجعلوها قسما رابعا لماذا؟ ماذا يريدون من هذا؟ يريدون أن يحققوا هدفهم وهو هم عمدتهم وركيزة قولهم في تكفير المسلمين هذه القضية كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة قال بأن الخوارج كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحكم بغير ما أنزل الله هذا أول من كفر بمسألة الحكم علي بن أبي طالب تصوروا علي بن أبي طالب يحكم بغير ما أنزل الله شفت المصيبة قالوا أنت حكمت الرجال وإن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطلة كلمة حقيقة في كتاب الله لكن ما قصدك هذه, هذا، هذه طريقة أهل البدع كما جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم نسيت اسمه الآن قال نحن قاتلنا الكفار على تنزيل الكتاب ونقاتلكم على معناه وعلى تفسيره أو كما قال بالمعنى هذا بارك الله فيكم الذي فعلوه مع علي بن طالب رضي الله عنه تكفير الحكام علي بن طالب كان الخليفة كفروه بزعم أنه حكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى انظر ليس فقط تكفير بالكبيرة بل بكذب أيضا على أمير المؤمنين رضي الله عنه في وقته هذوا عليه، وقال كلمة حق أريد بها بعض، فلما كفروا عليا بإيش بالحكم بغير ما أنزل الله؟ كفروا من تحته من المسلمين بماذا؟ بالتولي ركيزتا الخوارج في تكفير المسلمين، ومن يتوله منكم فإنه منهم. يكفرون الحاكم أولا، ثم يكفرون من تحته بزعم أنه قد تولى الكفار. فهو كافر ويتوسعون في قضية التولي هذه حتى أشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع المشركين يعدونها من التولي كالصلح مع الكفار صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار يعتبرون هذا من التولي ويكفرونك من أجله أشياء كثيرة من أراد التفصيل يرجع إلى الكتب التي أعزونا إليها في بيان حقيقة هؤلاء القوم لكن الشاهد أن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في بنهج السنة كفروا علي بن نبي طالب وكفروا من تحته بالتولي وهؤلاء الذين هم الآن موجودون هذه هي ركيزته تكفير حكام المسلمين بالحكم بغير ما أنزل الله ثم تكفير من تحتهم بمسالة التولي قد رد أهل السنة على هاتين الشبهتين ردودا كثيرة من أرادها فليرجع إليها تجد الرد في القصة الكاملة وتجد الرد أيضا في كتاب المورد العذب الزلال للشيخ النجمي يرجع إليهما الشاهد من الكلام أنهم حاولوا أن يجعلوا مسألة الحكم قسماً رابعا حتى يغلوا في هذه القضية ويصلوا إلى تكفير المسلمين فإذا سمعت الخارج يدندن حول الحكم بغير ما أنظر الله وحول التوذي فاعلم أن هدفه وغايته تكفير المسلمين هذا ما يريد أن يصل إليه وبعد تكفيرهم يستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم هذه غايتهم الدنيا يحله كل شيء خلاص ينتهك الأعراض يأخذ الأموال يقتل الأنفس وهم مرتاح خلاص ما في شيء حرام أمامه كله حلال ماذا تريد بعد هذا من هوى النفس ولعظم شرهم وكثرة فسادهم في بلاد الإسلام وعلى المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم أينما ثقفوا أينما وجدوا يقتلون ليش لأن هؤلاء قنابل موقوتة قنابل معقتة يفجرون أنفسهم أينما شاءوا فقبل أن يفجروا أنفسهم نحن نفجرهم في المكان الذي نريد هذا أفضل وبذلك تنتهي مفاسدهم أما غير ذلك تقول لي والله إصلاح وتعديل فكر وكذا هذا صعب جدا هذا الفكر داء إذا انغامس في العقل يصعب جدا إخراجه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص على إصلاحهم بل حرص على قتلهم ليش؟ لأنه فكر خلاص ينتهي صاحبه إذا عشش في رأسه وثبت انتهى عمره خلاص إلا يشاء الله أمرا بس فكونوا حذرين بارك الله فيكم من الوقوع في شبهاتهم خصوصا إذا رأيت من بعضهم المبالغة في التعبد هذا شراك صيد يصيدك به وهذا محذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقراءته إلى قراءته إلى حتى يحذرك من هذا يعني لا تنخدع بمثل هذه الأمور حتى فيما يذكر في السيرة أنهم عندما أخذوا قاتل علي بن أبي طالب وهو أحد الخوارج ابن ملجم قطعوا يديه فلم يجزع عادي قطعوا رجليه فلم يجزع فأرادوا قطع رسانه فجزع قالوا له تجزع لشان نقطع لسانك وما جزعت في الباقي, في الباقي نعم قال لأن قطع لساني سي سيمنعني من ذكر الله هذا قاتل علي بن أبي طالب شوفوا ويذكرون من علامة الصلاة على وجهه من علامة السجود أنت عندما تكون جاهلا وترى هذا المنظر تقول عذوا بالله كيف يقتلون إنسان كهذا لكن عندما تعلم أنه هو قاتل علي بن أبي طالب تعرف حقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه فاحذر من الخداع بمثل هذا الحكم على الأشخاص لا يكون بمثل هذا أول شيء تنظر إليه عقيدة الشخص هذا الأساس ثم تنظر إلى عمله بهذا نحكم على الرجال العقائد والأعمال هي التي هي التي تميز لك الرجال وتعرف من أي صنف هم فاحذر بارك الله فيكم وانتبهوا واهجروا هؤلاء القوم وابتعدوا عنهم تماما لأن شبهاتهم كشبهات الدجال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من سمع بالدجال فلينأ عنه اغرب ابتعد وهذا الدجال وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه بالاسم وبالصفة الواضحة مع ذلك قال إذا سمعت منه فر اغرب لا تذهب إليه ولا تسمع منه قال فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات شبهات إياك إياك أن تعرض سمعك للشبهات وأن تعرض قلبك للشبهات احذر لا تثق بنفسك لا تثق بإيمانك وتعتمد عليه اعتمد على ربك وخذ بما أمرك به حتى لا يكلك إلى نفسك إذا تركت أمره ربما وكلك إلى نفسك وترك إعانتك على الثبات على هذا الطريق برك الله فيكم المسألة دين لا تقامر بدينك تقول والله أريد أن أهدي فلان أريد أن أدعو فلان أنجو بنفسك يا عبد الله أنجو بنفسك قبل كل شيء الدعوة بحمد الله منتشرة والعلماء قائمون بواجبهم من أراد الحق يستطيع أن يصل إليه بسهولة أنجو بنفسك وما عليك من الباقي إذا تسنى لك أن ترسل رسالة من بعيد أرسلها إذا وجدت إنسانا جاهلا أن تعلمه علمه لكن صاحب شبهات لا يسلم لي ديني وأنجو عند ربي خير لي من هذه الدنيا وما فيها والله المستعان وصلى لي ولكم الثبات والتوفيق والسداد.